ولا نذيقنهم من العذاب لدن دون العذاب أكبر لعلهم يرجعون وما نظلم من, من ذكر بآيات رض ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّ مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُن فِي مِرْيَةٍ من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أهم يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون إن ربك هو يفعل طِيلُ بَيْنَهُم يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ أَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون أولم يروا النبي نا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرع تأكل منه أنعامهم وأمفسهم فلا يبصرون.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 لا أعرب عنهم وانتوير لهم منتويرون. بسم الله الرحمن الرحيم. اتَّقِ اللَّهَ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ